والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء أم مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيدة والنخل بأسقات الله طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمد وعادو وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 يكون شهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القيا في جهنم كل كافر عيد من ناعل الخير معتد مريء الذي جعل مع الله إله آخر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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هنيم تلأت وتقول هل من مزيد؟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 أدخلواها بسلام، أدخلواها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد.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 وذكر بالقرآن من يخاف وعيد